تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُمَل إِكَةُ أَللا تَقفُ وَلَا تَحزَنُ وَأَبَشِرُوا بالِالْجََّةِ التي كُ تُموتُ عَدُون نَحْنُ أَلَ أُكُم فِي الحيةِ الدُّنْياَا وَفِيآخَِه وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن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 وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِنْ مَا يَزْغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ وَِنْ آياتهِ الليلُ وََّهَار وَالشَّممسُ وَالقمَرّ لَا تَسجدُ للِشَّمْمس وَلَا لِقمَرِ وَسجدُ لِلهِ الذي خَلَقَهَُّ إِ كُنتُمُ إَّهُ تَبُدُون